Qul, a'audhu b'رب الناس Mلك الناس Ilahi الناس مِنْ share الوسواس الخناس Althi yusوس في صدور الناس Min al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 Ilahi <الناس> el <الناس> <الناس> <الذي> مِن Min share al-waswaes al-khanaas Al-lazi yu-waswis fi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 اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك اللهم اموت واحياك